بوك تو خمسون خمسون بوبازن في المسبح في المسبح دينيس إجشكو الجو حار اليوم الجو حار اليوم كودي ملي نبازن. هل نذهب إلى المسبح؟ هل نذهب إلى المسبح؟ إماش لي جلبة دودي نبلي وني. هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ إماش لي هل معك منشفة؟ هل معك منشفة؟ إماش لجاكي زكابيني. هل معك مايو رجالي؟ هل معك مايو رجالي؟ إماش لكوستيم زكابيني. هل معك مايو حريمي؟ هل معك مايو حريمي؟ وماش لدبليواش؟ هل تستطيع السباحة؟ هل تستطيع السباحة؟ وماشلي دنوركاش. هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ وماشلي دسكوكاش فوفودا. هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ Каде е тошот? Ајна душ. Ајна душ. Каде е кабината за пресоблекување? Ајна кабината тегирење на облека. Ајна кабината тегирење на облека. Каде се училото за плеване? Ајна назварата сабаһа. Ајна назварата сабаһа. Лабока ли е водата? Хел ль мао ќе рамик? Чиста ли е водата? Хел ль мао наظиф? Топла ли е водата? Хел ль мао дафи? Хел ль Се смрзнувам. Анаа бардан. Анаа бардан. Одата е премногу студена. Алмај барид ќиддан. Алмај барид Излегувам сега од водата. Са ахружу ал ана мин алмај. Са ахруж ал ан мин За текстовите и книгите, посетете ја страната Дуплове Дуплове Дуплове Book